وبعد ف إ ن ا ل م ت أ م ل في ن ش أ ة الرافضه وكيف دخل فكر الرفض إ ل ى ا ل إ س ل ا م يجد أ ن فكر الرفض نبع من ع ب ا ء ة اليهود فالذين أ س س و ا الرفض هم اليهود منذ أ ن أ س ل م عبد الله بن س ب ا بن السوداء الصنعاني ل ي م ن ي الماكر اليهودي في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وقال ب ف ك ر ة ا ل ر ج ع ة و ا ل و ص ي ة و ا ل ب ر ا ء ة ويقصد ب ا ل و ص ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ى ب ا ل خ ل ا ف ة من بعده لعلي بن أ ب ي طالب وقد أ خ ل ه ا من ا ل ي ه و د ي ة في ت و ر ا ت ه م ا ل م ح ر ف ة أ ن داود عليه السلام أ و ص ى بالملك من بعده ليوشع بن نون نفس المعتقد اليهودي ن ش أ عند ا ل ر ا ف ض ة والب الناس على عثمان رضي الله عنه حتى اجتمعوا وقتلوه في داره من ص ن ي ع ة الحقد اليهودي منذ هذا التاريخ ونبع فكر الرفض في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي فالذي يريد أ ن يقرب إ ل ى اهل ا ل س ن ة و ا ل ر ا ف ض ة إ ن م ا يريد أ ن يجمع بين الليل والنهار بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن بين ا ل أ ع م ى والبصير والنقيضان لا يجتمعان أ ب د ا فهل تقبل ا ل ر ا ف ض ة أ ن تتنازل عن معتقداتها ا ل آ ث م ة من تكفين أ ص ح ا ب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاسيما أ ب و بكر وعمر هل تقبل الرافضه الا تقول بتحريف ا ل ق ر آ ن و ب ف ك ر ة المهد المنتظر ا ل ش خ ص ي ة ا ل و ه م ي ة التي أ خ ذ و ه ا من ا ل ي ه و د ي ة من ف ك ر ة المسيح المنتظر هل تقبل الرافضه الا تقول ب ا ص ب ة أ ئ م ت ه م و أ ن ه م في م ن ز ل ة أ ع ل ى من م ن ز ل ة ا ل ن ب و ة حتى قال الهالك الخميني عليه دعمة الله ان إ ز ي ا ر ة قبر ا ل إ م ا م عندنا تعدل حج البيت سبعين م ر ة هل تقبل ا ل ر ا ف ض ة أ ن تجعل ا ل أ ئ م ة ي خ ت ر و ن ويصيبون ثم لماذا حصلت ا ل ر ا ف ض ة ا ل إ م ا م ة في ذ ر ي ة الحسين ولم تجعلها في ذ ر ي ة الحسن ف ك ر ة ي ه و د ي ة و ا ل ر ا ف ض ة تتفق مع ا ل ي ه و د ي ة في كثير من العقائد و ا ل أ ح ك ا م منها ا ل و ص ي ة منها عز و ج ل و ن س ب ة العجز والقصور والندم والبداء إ ل ي ه سبحانه فكما قالت ا ل ي ه و د ي ة ب أ ن الله يندم و أ ن الله يعجز قالت ا ل ر ا ف ض ة ب ع ق ي د ة البداء أ ن الله كان لا يعلم ثم علم أ ش ي ا ء كما أن الرافضة أن نبع من عندهم من عندهم ا ل آ ن ا ل ت ق ي ة وقد أ خ ذ و ه ا من ا ل ي ه و د ي ة النفاق اليهودية عند ا ل ي ه و د ي ة يقابل ا ل ت ق ي ة عند ا ل ر ا ف ض ة فاخي فاضل العزيز الذي يريد أ ن يقرر بين ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وبين ا ل ر ا ف ض ة إ م ا سفيهم يغفل لا يعي معنى الرفض ولا يعرف أ ن هؤلاء أ خ ط ر و ا على ا ل إ س ل ا م من اعدائه فهم يتقربون إ ل ى الله بتكفير أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ك ف أ ن تعلم أ ن ه م يتقربون إ ل ى الله بتكفير الخليفه الراشد الصديق وبالخليفه الراشد عمر رضي الله عنهما و عن كل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود يقولون بعدم وقوع الطلاق ثلاث للنساء ا ل ر ا ف ض ة تقول بهذا اليهود, يقولون بأنه ليس عدة. الرافضة هذا. اليهود يؤخرون المغرب حتى تشابك النجوم ويؤخرون الفطر ا ل ر ا ف ض ة تقول هذا اليهود يحرمون ذبائح غيرهم. غيرهم التقاء في العقائد و ا ل أ ح ك ا م ل أ ن الرفض ن ش أ من ع ب ا ء ة ا ل ي ه و د ي ة ومن الجدير بالذكر أ ن ا ل ص و ف ي ة سارت على درب ا ل ر ا ف ض ة في بعض معتقداتها فاليهود قالت ب ا ل ر ج ع ة ما معنى ا ل ر ج ع ة اي ان الله يحيي اناسا بعد ان اماتهم قبل يوم ا ل ق ي ا م ة فعندما يخرج المسيح المنتظر يخرج له من قبور من ا ل ق بعض و ر ب اليهود ليبايعوه كذلك تعتقد ا ل ر ا ف ض ة ان المسيح المنتظر محمد بن ح س ن العسكري حينما يخرج من سردان سامرار سيحيي الله عز وجل له بعض ا ل ش ي ع ة ف ك ر ة ا ل ر ج ع ة تماما كما يقول بعض ا ل ص و ف ي ة ان هناك اموات يتحركون الان بيننا ويراهم المسلم بعينه فهذه ف ك ر ة ا ل ر ج ع ة عند اليهود وعند ا ل ر ا ف ض ة وعند ب ع ض ا ل ص و ف ي ة ايضا فلا تعجب أ ن يزكي أ ح د من ا ئ م ة العلم في مصر م ث ل انه أ قابل رسول, رسول الله حيا قال وقد قابلته ب ف ك ر ة ا ل ر ج ع ة التي ن ش أ ت عند ا ل ي ه و د ي ة ثم أ خ ل ت ه ا ا ل ر ا ف ض ة ثم تغللت إ ل ى فكر ا ل ص و ف ي ة في بعض معتقداتها ف أ ق و ل لمن يريدون أ ن يقربوا بين اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و ا ل ر ا ف ض ة انتم واهمونه فيستحيل ل ل رفض ان يجتمع فانظروا كم قتلت ا ل ر ا ف ض ة في زمن ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وكم قتلوا الان في العراق وكم مزقوا من ن ص ا ح ف اهل ا ل س ن ة وكم دمروا من مساجدهم والى الان يفتحون العراق على بابه للمستعملين و ت ح ا ل ف و ن مع الشيطان ضد اهل ا ل س ن ة فهل ا ل س ن ة نجس عندهم واهل ا ل س ن ة من ط ي ن ة تغاير ط ي ن ة ا ل ر ا ف ض ة فهم خلقوا من ط ي ن ة ا ل ج ن ة ونحن خلقنا من ط ي ن ة النار نحن انجاس عند ا ل ر ا ف ض ة نحن كفار عند ا ل ر ا ف ض ة فلا يسلم عند ا ل ر ا ف ض ة الا من تبرا من ا ل ث ل ا ث ة الذين سبقوا علي رضي الله عنه من أ ب ي بكر وعمر وعثمان ن ب د أ أ ن ا ت م ر أ منهم أ و ل ا حتى تتم ا ل و ل ا ي ة لعلي بن أ ب ي طالب أ ق و ل لدعاه التقريب عودوا إ ل ى وجهكم و ق ر ؤ و ا تاريخ الرفض وتعلموا من التاريخ فالخمين ا ل ه ا ل ك يوم ان خرج بثورته ا ل م ق ي ت ة صفق لها البعض وقد انكشف النقاب بعد ف ت ر ة مما دفع الشيخ سعيد حوا رحمه الله وهو من قادات ا ل إ خ و ا ن المسلمون الذين يصفقون ا ل آ ن للرفض ف ل ي ق ر أ و ا ف ك ر رجل ة رجلا ر ج ل منهم هو الشيخ سعيد حوا عاد عن معتقده وكتب ا ل خ م و ن ي ة والشذوذ ي ا ف ت ن ا فاحذروها لا ن ط ا ل ب ه م ان ي ق ر أ و ا فكر السلف انما يقراوا كتبه ا ل م لرجل منهم يعتزون به وينادون باسمه لماذا لم تتعلموا من شيوخكم ام ان ا ل س ي ا س ة تبيح لكم الكذب و ا ل م د ا ه ن ة ولا يحكمكم في الشرء حلال ولا حرام انما يحكمكم مصالح ومفاسد ا خ الفاضل العزيز فلتبلغ جميع الحضور ان الذين ينادون ب ف ك ر ة التقريب هؤلاء قد نادى قبلهم اناس بهذه ا ل ف ك ر ة وقد تبين لهم انها سراب فلا نعيد الى ما قالوا ولابد من اخذ الحذر فلينظروا الى ضريح ي أ ك ا ن ب و لؤلؤه المجوسي الذي قتل عمر ا بن الخطاب رضي الله عنه ا ل آ ن في إ ي ر ا ن تشد له الرحال ويدعى له ل أ ن ه تشرف بقتل عمر عندهم ا ل آ ن ضريح في إ ي ر ا ن يزار ضريح أ ب و ل ؤ ل ؤ المجوسي فلابد ان تعلم أ خ ي الفاضل أ ن الرفض أ خ ط ر على ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ا ل س ن ة من كل شيء و إ ن قالوا بخلاف ذلك ف ي عقيده ا ل ت ق ي ة التي يعتقدونها يقول الكليني ا ل ت ق ي ة ت س ع ة ع ش ر الدين و ت ا ر ك ا ل ت ق ي ة كتارك ا ل ص ل ا ة ولا إ ي م ا ن لمن لا تقيه له فالكذب صنعتهم والدجل طريقهم فلا التقاء لهم معنا أ ب د ا في أ و ل الطريق ولا في وسطه ولا في آ خ ر ه وجزاكم الله خيرا أحسنت وعليكم السلام وعليكم الله الله حياكم يبنك فيكم أ ح س ن تحيات م بركة ت ا ل أ خ و ة في مزجر المسجد ع ز ز ي في بالله الآن الحضور الحضور في العزيز يحيون اخوانهم في السودان الشقيق كل الحضور ا ل آ ن ي ز ي ز و ن عن ا ل أ ل ف يحيون اخوانهم من اهل التوحيد السلفي. السلفيين لا ل س ف ي والحزبيين ا والمبتدعين ل ا إ ن م ا السلفي الذي س ل ل ف ي ا يسير على درب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ق ل لك ت ح ي ة أ ك ث ر من أ ل ف رجل من أ ه ل التوحيد ا ل آ ن إ ن شاء الله هم ح ض والحضور ر آ ن الإخوان بارك الله、فيكم. السلام、عليكم. معذرة فيكم عليكم هذه ا ر ة في مجمع إسلامي في إسلامي مجمع س ل ا د ا ن ي ح ض أكثر من عشرة من ا ل ا ف ف ي ر د و ن ا ل م د خ ل ة من مسجد العزيز عن ف ك ر ة التقريب بين الايه السنه ا ه ل ة و ا ل ي والرفض ل أ ن هناك م خ ا ب ي ر في حياتنا ينادون بالتقريب ويهتفون باسماء ا ل ر ف ض ه وهؤلاء م ج ا ذ ي ب و أ س ا ل الله أ ن يذوقهم ن ك ا س الرفض و أ ن يدهمهم الرفض في ب و ت ه م حتى يتعلموا ولو بعد حين نعود إ ل ى كتاب ا ل غ ث ل نعم ولذلك الملكة الحق في ر ا م ل ل والله ص ا والسلام ا ة وعلى رسول ل ل صلى وصحبه الله عليه ع م ذ ر ة إ خ و ا ن ي فالهاتف جاء في وقت ا ل م ح ا ض ر ة يعني ما تعمدنا أ ن تكون ا ل م د ا خ ل ة في ا ل م ح ا ض ر ة إ ن م ا هم الذين حددوا الموعد ولم أ ص ل العشاء إ ل ى ا ل آ ن فقالوا ه م ا ل س ا ع ة س ب ع ة و ن ص و أ ن ا أ ن ت ظ ر في الطابق ا ل أ ع ل ى ولم اتصل إ ل الى إ ا ل آ ن فانتظرت بالاعلى ل ل م د ا خ ل ة لكن ق د ر الله وما شاء فعل كنت تلفوني الشيخ هاتف خلاص ب ق ى م ش و ر لا ش ر ك ت ه موجود ة هاش بتعتي بتاعت؟ لا ما اتخلعتش اسمنا شيخ خ ل ع الشريحه ابوظ و ج ا ز اللهم س ت ع ا ن ه حجي محمد منور ها؟ المريض ولا شيء م ا يشرح ل ان ت ح بالشرح ا ل ي يملك الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبعد باب الغسل قال المصنف وموجباته ست يعني ما يجب منه الغسل لابد ان تحفظ هذا موجبات الغسل ست قال المصنف وموجبه خروج المني دفقا ب ل ذ ة لا بدونهما من غير نائم و إ ن ت ق ل ولم يخرج اغتسل له ف إ ن خرج بعده لم يعد هذه ا ل ح ا ل ة الاولى أ و ل ى ل ل ل ح ا ا ة أ في مجموعة ا ل غ ل ا ح ق ي ق ة م ه م ة خروج المني دفقا بلذه يعني خروج المني دفقا أ خ ذ ه ا المصنف من قول الله تعالى خلق من ماء دافق والتعبير بالدفق تعبير ق ر آ ن ي حقيقة لذلك في ا ل ع ق ي د ة مثلا نقول الله لا يماثل المخلوقين أ ف ض ل من قولنا أ ن ه لا يشابه المخلوقين ل أ ن ا ل ق ر آ ن قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء ل أ ن المشبه و ربما ينافي المشبه منه في بعض ا ل أ م و ر ويتفق معه في ه أ م و ر ه إ ن م ا نفي ا ل ن ل ي ة انقطاع اليه م شبه من كل الوجوه ولذلك نقول لاخواننا الذين يكتبون في العقائد ا ل أ ف ض ل أ ن تقول أ ن الله لا ي ن ا ف ل الخلق مش لا يشابه الخلق هذه نقطه مهمه الالتزام بما ورد في ا ل ق ر آ ن أ و ل ى من التعبيرات ا ل أ خ ر ى فخروج المني دفقا ب ل ذ ة ي ش ر ا م ص ن ف إ ل ى ك ل م ة أ ن المني إ ذ ا خرج بغير ل ذ ة لا يوجب الغسل من مرض كالبول مثلا حينما يخرج بعض الناس ينزل منه المني بدون ا ي ل ذ ة لابد من ا ل ل ذ ة ومتى تتحقق ا ل ل ذ ة بخدر أ ب و الذكور ب ق ش ع ر ي ر في الجسد إ ل ى غير ذلك كان معلوم ف إ ن نزل ب ل ذ ة ينزل متدفق وان نزل ب ل ذ ة لا ينزل متدفق لذلك بعض العلماء تفه بقوله ب ل ذ ة ل أ ن التدفق يدخل في ا ل ل ذ ة فهمتم هذا يبقى نزول الممي او خروج الممي ب ل ذ ة لا بدونهما بدونهما عن الايه ا ل ت ل ف ق و ا ل ل ذ ة بس ده انت يا اخواني متى في اليقظه لا مش هم لا لا مش هم عشر دقائق لا رد يا شيخ、أرد. ربما د ر يخرج في ا ل ي ق ظ ة ن ق وليس ف اليقظة ل ي و في النوم ل أ ن في النوم لا يشترط ب ل ذ ة ولا بدون لذه متنفقة وغير إنما العبرة النوم إذا رأت الماء ا على ل م ر أ ة من غص إذا ا ح ت ل ث ق ا ل نعم إ ذ او رأت ا ل م ء ي ع ي ر نزل ب ل ذ ة بدون ل ذ ة متدفق بدون تدفق ي س ك ر ا ح ت ل ا م ا لا ي س ك ر ا ح ت ل ا م ا العبره به اذا ر أ ى فاذا ر أ ى الماء في الصباح واجر عليه اليه ي ب ق ى ف ي النوم يختلف عن ا ل ي ق ر ا ن ت ب ه ويعرف المني بماذا برائحه رائحة البيض ح ة ا ان كان ط ر ي ا بات البيض والبيض و ر ح ة الطين النكن إ ن كان جافا بالرائحه سيكون ينشف كذا من ر ي ح ة الطين تشمه فيه عندما يكون ط ر ي ل له ريحه البيض ا ل ر ي ح ة يعرف بها قال من غير ن ا ئ م يعني هذا الكلام من غير ن ا ئ م و إ ن انتقل ولم يخرج اغتسل له اختلف شيخ ا ل إ س ل ا م معهم في ذ ل إ ن انتقل المني من محله إ ل ى عضو الذكور ة عند الرجل ع ن د ه ا ل م ر أ ة ولم يخرج يعني انتقل ولم يخرج الانتقال يخرج ب من صلب الرجل إ ل ى ذكره فمنعه من النزول منع المني من نين من النزول هل يغتسل أ م لا المذهب يرى أ ن ه ولكن ابن ت ي م ي ة نازعهم فقال لا يغتسل ل أ ن ا ل ع ب ر ة بخروج المني نعم إ ذ ا ر أ ت الماء ولم يقل لها نعم إ ذ ا انتقل ها؟ الانتقال يعني انتقال من جزء إ ل ى جزء د ا خ ل الجسد لذلك قال العلماء ان خرج المني ب ل ذ ة وكان هناك فضلات للمني خرجت بدون ل ذ ة و ا خ ت س ل ا ل أ و ل ما يغتسل ا ل ث ا ن ل أ ن ه تحقق الغصن من خروج ا ل أ و ل فيمتلك هذا؟, هذا السؤال ي أ ت ي ن ا كثيرا من بعض إ خ و ا ن ن ا قال فان خرج بعده لم يعد الغصن يعني ا ن خرج بعد نزوله ب ل ذ ة و ا خ ت س ل ثم نزل بعد ذلك مني لا يغتسل لانه نزل بغيره بغير غزو بغير اذا الموجب ا ل أ و ل ل غ ز ل ماذا خروج المني ب ل ذ ة متدفق إحنا قلنا من, من, من غير نائم من غير نائم غير ف إ ن انتقل فيرى المذهب أ ن ه لا بد أ ن يغتسل ولكن ا ل ر ا ج ع انه لا يغتسل والانتقال هذا يفيدنا في رجل قطع عضو ا ل ذ ك و ر ة عنده متى ا ج ب عليه أ ن يغتسل قالت الفقهاء إ ن انتقل المني من مكانه ثم وصل إ ل ى محل ا ل ذ ك و ر ة فلم يجد ما يخرج منه وجب عليه اليه ل غ ش ل أ ن ه لم يجد ما يخرج بعكس من له ع ض و ه لقوه الثاني ليس عليه ا س ل ا ل ع ب ر ة أ ن ينزل من ل ز س بتدفق احفظ ث ن ن ي ا وجبات الغسل حفظك الله تغيير ح ش ا ف ة اصليه في فرد أ ص ل ي قبلا كان أ و دبرا ولوم ب ه ي م ة أ و ميت تغييب ح ش ف ة أ ص ل ي ه لماذا قال ح ش ف ة أ ص ل ي ه ليستثني ا ل خ ن ة المخلف الذي له ايه عضوان عضو ذ ك ر ا وعضو موسى ويقضي بهما ل ح ا ج ة ولا نعلم ذكر هو ام ايه ام ر ن س له حكم خاص انما نحن ا ل آ ن نتكلم تغييب ح ش ف ة اصليه ا ح ش ف ة يعني ر أ س الذكر غابه في فرج ا ل ه ا ل م ر أ ة انزل او لم ينزل يجب الغش س هذا ا ل ن ق ط ة ه ا م ة جدا لان كثيرا من الناس يجامع ويعتقد ان الغشت من الانزال فقط ولا يغتسل اذا مس ا ل خ ت ا ل ا ل خ ت ا ل فقد وجب الغشت في حديث اذا جلس بين شعبها ي الاربح واجهدها فقد وجب الغشت طبعا هذه امور لابد ان تعلم ولا استحياء في طلب العلم كما هو معلوم نقول ت غ ي ب ح ا ش ب ا ت ا ص ل ي ة في فرج الايه、أصلي. قبلا كان أ و دبرا معلوم أ ن الجماع في الدبر حرام لماذا قال المصنف قبلا كان أ و دبرا لان أ الفقهاء يتحدثون عن ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة بغض النظر عن التحليل حرام والايه ح م ف ا ل ف تنقذ ذ و ء ولا تنقذ ذ و ء دا م س أ ل ة أ خ ر ى من جامع ا م ر أ ة في دمرها وجب عليه أ ن ي خ ت س جامع رجلا في دمره يعني لو وقف يجب عليه أ ن الحكم شيء والتحريم ا ي ه شيء آ خ ر هذا مهم جدا ف ق ه ا ء يريدون ا ل أ ح ك ا م قال ولو من ب ه ي م ة شفت حتى من جمع ع ه ب ث ي م ة او ميت ربما يقول قائل هو في انسان هو جمع ميتا ه في اناس ه لا دين عندهم ي أ ت ي بالمراه ميته و ي ج ا م ع مخبوس ي ح ج ز هذا يا سيدنا الشيخ حدث او لا انا لا ادري حدث ام لم ي ح ج ز الزمن ان هذا في توقع ان يحدث كل شيء في زمن العجائب في زمن الفضائيات التي تبيح ا ل ه المحظورات قال واسلام كافر يبقى يقم اقم ث ل ا ث ة واسلام ايه يبقى رقم واحد خروج المني ب ل ذ ة دفقه من غير يوم من غير ايه نوم نمرتين تغيير ح ش ف ة أ ص ل ي ة في فرد أ ص ل ي قبلا كان أ و د بهيمه كان أ و ميت قال المصنف و إ س ل ا م كافر يعني إ ذ ا أ س ت م الكافر يجب أ ن يغتسل سالك ن ا في لكن الرجع أ ن يغتسل والكفر أ ن و ا ع إ م ا أ ن يكون كافرا منذ ا ل ن ش أ ة يعني ا ل ش ا ر ة ا ل م ن ش أ كافر جد عن أ ب يعني ولد من أ م ك ا ف ر ة ولاب كافر ونشا في ب ي ئ ة ف ه د ف الله يهودي أ و صليبي واراد أ ن يهتدي إ ل ى ا ل إ س ل ا م طالما اهتدى الى ا ل إ س ل ا م ن ا و ر ه ب ا ل إ ي ه او مسلم ارتد يكون كفر ط ا ر ع عليه في الحالتين يجب عليه أ ن يغتسل نعم يا شيخ محمد أ س ب الدين وترك ا ل ص ل ا ة كفر ورده يغتسل ي غ ت س ل ل أ ن ه كفر الرافضي بالرفض مش يغتسل نسال الله ا ل ع ا ف ي ة دعاه التقريب, التقريب نسال الله العافيه ة نعم ا ايه سواء دك... دقيقة لو ارتد في د ق ي ق ة فلما انه اخذ حكمه المرتد لابد أ ن يخت... حتى يعود إ ل ى ا ل ا س م ا م طبعا هذا الكلام فيه خلاف يعني بعضهم قال أ ن أن بعض ا ل ص ح ا ب ة كانوا يسلمون دون أ ن ي خ ت س ر بعضهم قال أ ن رسول الله كاشرا أ س ت م ع ا ف أ م ر ه ليه واحد ك أ م ر لله فيه خلاف ا ل م س أ ل ة خلافيه نجرب ح ن حنفصل بقى الشيخ يا عم الشيخ. بنجرب سب الدين و خ ل ا ص سب الدين و ك ف ر هذا ما يقال عن الملا أ م ا الذي يقال في التفصيل فموضوع ثاني إ ن م ا ان قلنا قصد أ و لم يقصد خرج للنساء قصدا أ ر ا د بها السب أ م أ ر ا د بها غير د ل م س ا ل ة ت ف ص ي ل ي ة إ ن م ا نقولها في المكبر سب الدين كفر حتى نقطع فما أ ر ا د بقلبي والكفر في القلب ك السب ن بثانية لا يحمل إ ل ا ا ل ك ر ا ه ي ة من سب س ي ئ ن اليه هل تعتقد هذا ا أم ل يعني هل أ س ب شيئا و أ ن ا أ ح ب ه طب وحبه ان سبب دينه احبه أم ي ك ر ه ه صح س ب الشيء دليل ايه ر والذي يكره الدين كافر قال ابن ا ل ق ي م ي ة و أ ع م ا ل ظ ا ه ر ة لا تحتاج إ ل ى ق ص ط طبعا في تفصيل لكنني ش مجانا ل ت ف ص ي ل قال و إ س ل ا م ه كافر مره كان به ث ل ا ث وموت يعني إ ذ ا مات المسلم يجب أ ن يغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ا ل أ و ل في ا ل ر ج ي المحرم الذي وقفته الدابه ف أ م ر أ ص ح ا ب ه أ ن يغسلوه بماء وسدر وكفلوه في إ ذ ا ر ه وردائه ولا تغطوا ر أ س ه و أ ن ه ي ب ع ف يوم ا ل ق ي ا م ة ايه م ن ب ي و لا ت ع ن ط و ه ل ا تطيبوه حديث ام عطيه حينما غسلت زينب ا ب ن ة النبي أو ا صلى الله عليه وسلم قال اغسلنيها بما ء و ا ه وسدر واجعلنا وجعل في ا ل آ خ ر ة كفوا ر أ و جاء م ن ك ا ف و ر ا ا ل أ ص ل أ ن يغسل الايه الميت وسنه تفصيل الجنائز نمره خ م س ة وحيض الحيض يوجب الغسل كما قلنا ونفاس والنفاس والحوض هو ا ل ح ي ض ولذلك قال البخاري من سمى الحيض عليه ن ف ا س والنفاس هو ا ل د م الذي يعقب ا ل و ل ا د ة او يسرقها بطلق معه ايه؟ عرف الطلق؟ يعني و م ه ايه ي عرف ع الطلق ا م ر أ ة جاه الطلق ولم تلد انما جاه الطلق ولدها منها ايه دم يبقى دم ايه دم نفاس لانه صاحبه ايه؟ طلق فلابد ان ي ص ح ب ب ط ل ق قبل ا ل و ل ا د ة قال واكثر ن ف ا س كم اربعون يوما لا ولاده ع ا ر ي ة من دم يعني ا م ر أ ة ولدت ولم ينزل منها ق ط ر ة دم و ا ح د ة ليس عليها و س ث انما لا تتعجب فهي قد تحدث فين؟ في المستقبل حينما تقرا في الوضوء المسح على ا ل ر أ س لرجل عنده ث ل ا ث ة رؤوس يمسح عليه ر أ س انا استغرب ا ل ح ق ي ق ة في فقه و ج و د الكلام د الى اني قدر الله وقابلته واحدا له ث ل ا ث ة رؤوس كذا وكذا وكذا موجود الكلام د احيانا يفترض اضطرابات ف ق ه ي ة غير م و ج و د ة في الواقع ا ن م ا سبقوا بها ايه؟ الزمن ف ق الفقهاء ء نعم يمسع ا ر س الاصلي يمسع <تصفيق> ي يجب ه اذا ما منه اللي مصر ن كمشي يا خ و ا ن ي ك ل ت ح و ا ح د ة واحد بعتكم سيديهم برنامج ض و ا ل ا ت عمرو خالد هدير الشيخ ح ب د ك الله نعصي المشاكل يا ابني نحن قلنا من خمسين س ن ة هذه ظ ا ه ر ة تختفي الظواهر ه ذ ي ز ي ل ن ا كيلو وممياه الظواهر ه ذ ي لا تمتد تت... خذ هذا الكلام وضحه نصب عيني الظواهر دي فراقك فقاقيع منهم ا ل ت أ ص ي خ ل ي ك لا تنخدع يمينا او يسارا ظواهر الذي يوصل صاحب العلم ي ن ت د يلتقي باسحاق حفظه الله رجل و ا س ف ميت سنه هو ب س ح ا ق ر حفظه ح الله مئتين سنة هو برضو لانه عالم له ج ز ي ر مش عارف كده فجاه عالم فجاه نشا فجاه لا, لا. ما أ عرف ذلك في تاريخ السلف لذلك ا ل إ ع ل ا م لا يصنع عالما خذ هذا الكلام يمكن لماعه كده شهرين ث ل ا ث ة سنتين ثلاثه ة يقول شيخ الشيخ الشيخ بعد ك سوف تعلم اذا انجب الحمار الغبار افرس تحتك أ م حمار عن انجاب ا ل أ م و ر لذلك ا ل ب ض ا ع ة المجزاه لا و د أ ن تقدم للناس فلابد ان تفتح الباب لكل من هبه هدب حتى ي خ د م لعند يقعد س ن ة وبعد س ن ة يجيب مايه معي ما خلص خلص العند بعد خمس س ن ة مع خطب خلص العند يبدا أ يكرر وعيد ويكرر خلص خلص مش معصم يا سيدنا شيء رجل غير م ع ص لما ت ل ق ى العلم من مفاتحه في م ف ا ت ح في العلم الطريق العلمي هذه س ن ة الله سبحانه وتعالى ننتقل إ ل ى قول المصنف ومن لزمه ا الغسل حرم عليه ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يعني من لزمه ا الغسل حينما أ س أ ل ا ل آ ن أ ق و ل اذكر موجبات الغسل تريد موجبات الغسل سته هي واحد من والدليل, والدليل والمناقشه والراجح والمرجوعه هذا الوجه ا ل غ س د قال سته و ا ل ل يا شدي شيء ستة ومن الذي م ه ا ل غ س د حرم عليه ماذا ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لماذا ل أ ن ا ل ق ر آ ن لا يمسه إ ل ا طبعا يقول ا لك ل انت ملك الضلع ل ا ع ل ى حديث بمجموع طرقي لا اني إ لا لاحب أ القران لحائض ولا, ولا لجنب قراءه ا ل ق ر آ ن ا ل ح ق ي ق ة الجنب لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن قولا واحدا أ م ا الحائض فشيخ ا ل إ س ل ا م رد عليه في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال والحائض تختلف عن من بس يخلي لك ق ر ا ء ة دون إ ي ه انا أتكلم تكلم عن القراءه ة ل فان قرا القران الجند ب ن ي ة ا ل أ ذ ك ا ر يعني قل إ ي ه سبحان ربي ا ل أ ع ل ى ربنا تاخذنا ن س ي ن ا أ و أ خ ط ا ن ا هذه دعاء هو قران يجوز عما ل يجوز يجوز المنهي عنه و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن التعبد وليس ق ر ا ء ة الذكر انتبه لهذا فقد يذكر الله بشيء من ا ل ق ر آ ن ف أ ن ي س ف ص ل ي م كان يذكر الله و ه و ج ل ه فلا يحرم على الجنب الذكر ف إ ن ذكر الله ب ا ي ل ق ر آ ن ي ة فيجوز بلا شك قال إيه اسمع نعم مين نحن نتكلم عن ا ل ر أ ي الراجح رأي ان ل العلماء م أ الجنب لا ي ق ر أ ا ل ه القران الشيخ ابن عثيمين قال كان هنا بدعيد. قال بدعيد وكلام الله عز وجل لا يجوز إ ل ا أ ن يخرج من فم إ ي ه متوضا داروين ابا أ ن يرد السلام لانه ليس على وضوء, ليس على أبا أن يرد السلام. ليس على وضوء. فهل يجوز للجنب فضلا عن ان الجنب لابد أ ن ي خ ت ص ر ل ب ا ل ص ل ا ة والملائكه قال الملك حينما أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن ماذا ي س م ع حديث صحيح ماذا يسمع الملك؟ يضع فمه على فم من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن حتى ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فين في ج و ف فهل تقبل ان يضع الملك فمه على فم وجوب ها ح ق ي ق ة كلام مابغ نعم ها؟ ليه؟ طبعا عدلة كثيرة. عدلة كيف ان تعلم أ ن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول إ ن ي لاحلوا ا ل ه ر ا ن لحائض د ي ث ل و ص و ب إ ل ى غير ذلك من أ ق و ا ل الفقهاء الاربعه, الأربعة. أ ر ب ع ة ل أ ف ا ل ح ق ي ق ة أ ق و ا ل ك ث ي ر ة جدا في أ ن ا ل ق ر آ ن لا يقراه الجنب قال ومن قراءة القرآن قلنا الحاءة تختلف ابن أن ا ن تيمية قال و ل أن ح ا الجنب لأن الجنب ة تختلف لأن عن بيده يستطيع أ ن يرفعها اما الحيض فليس بيدها اثنين ان الحيض تمتد مدته اما ا ل ج ن ا ب ة كذلك لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه جنب يعني ا ل م ل ا ئ ك ة تعتزل هذا المكان فلا يجوز قال ويعبر المسجد بحاجه يعني الجنب يعبر المسجد به من حاج وكذلك ا ل ح ا ئ قال تعالى لا ت ق ر ب و ا ا ل ص ل ا ة لا و أ ن ت م س ك ا ر ة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إ ل ا ع ا ب ه سبيل إ ل ا أ ن حتى تغتسلوا ا لا تقربوا الصلاة ما المقصود بالصلاة هنا المساني طيب الشيخ تقربوا لسدن لأنه ليس معقول لا الصلاة إ الا عابلي سبيل. سبيل. إلا عابل سبيل الا ان تغتسل ولا يلبث إ ل ا إ ذ ا توضا ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانت تصيبهم ا ل ج ن ا ب ة ف ي ت و ض ع و ن ويركسون في المسجد بحكمهم حكم ه م أ ن الجنب و إ ذ ا توضع جاز له أ ن يمكث في المسجد قال و ل ا ي ل ا في بغير و ض و ء ل ا ي ل ب ا يمكث في المسجد بغير و ض و ء ومن غسل م ي ت ا أ و أ ف ا ق م ن ج ن و ن أ و إ ج م ا ع بلا حلم سن له غ س ل يعني الاخسر ا ل غ ص ا ل م س م و ن من غسل ه ميتا فليغتسل حديث ضعيف انما حمل على النبي و ا ل س ن ة ان من غسل ميتا يسن له ا ي ه ا ل ا خ ت س ا ل او افاق من جنون كذلك من افاق من جنون او من اغماء يستحب له ان يغتسل ثم فضح بعد ذلك كيفيه الغسل ل فقال ك م أ ن ينوي ثم يسمي ويغسل اليه ثلاثا وما لوثه و ي ت ر ض ى ا ل غ س ل الكامل يتحدث ا ل آ ن عن ك ي ف ي ة ا ل ي ه ولابد أ ن نعلم إ خ و ا ن ي أ ن هناك فرق في الفقه بين ا ل إ ج ز ا ء لا والكمال إ ي ه والكمال ف ا ل إ ج ز ا ء يختلف عنه ن ا يبين اليه الكمال أ م ا ا ل غ س ل الذي ي و ز ه أ ن يريق على ج س د م اليه ك ل م ا كيفيه الغصن س ل فيه قال و ا ل غ س ل الكامل كيف يغتسل نمرة و ان ح د أ ينوي أن ينوي ا ل غ س ل و ا ل ن ي ة تسبق ف جميع الاعمال فلا و د من ايه من ن ي ة لرفع الجنابه لغسل ا ل ج م ع ة للحيض كما قلنا نعم طبعا ثم يسمي ا ل ت س م ي ة م س ت ح ب ة كما هي م س ت ح ب ة في الوضوء م س ت ح ب ة في الغسل ويغسل يديه ثلاثه وما لوثه يعني مكان الذي فيه م ن ي أ و خلاف بيده هم ذكيره ثم يتوضا ي اول ح ا ج ة أ ن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ث ل ا ث ة و م لوث ثم ي ت و ض نعم وضوء كامل طبعا في خلاف القدمين في خلاف. اما ان يؤخر القدم في ا ل آ خ ر واما ان يتوضا وضوء كامل هذا فعل وهذا فعل فعله رسول الله ي ايضا فعله رسول الله يعني توضا بدون القدمين راسلهما في ا ل آ خ ر وتوضا بالقدمين هذا وارد وهذا ن ع م ح ن ا ق ل ن ا ق ب ل ك ن ا ا ل ح م ا م تسم ا س ي ه ك ل ان الناس ي ق و ل و ا ل خ ل ا ء ا ل خ ل و ن ان ا ن ا س ق و ان الناس ق و ل و ن ان ا ل ن ا يقولون ان س ي ق ل و ن ان الناس ي ق ل ان ا ل ن ا و ل و ن ان ا ل يقولون س يقولون ان ا س ي ق و ي ه و ل ان ا ي ق و ل ن يقولون ان ا ي ر و ي م ن ا ب ا ا ل ش ع ر و ي ع م ل ب د ن ه غ ر ا ا ث ل ا ث ي ا ي ع ن ي ا ي ق ان ل ا ي ق و ل و ا ل ن س د كم ل ة ثلاثه ا ذ ه ق الشيخ الاستاذ ليس عليها دليل كفى ا ي م ر ة واحده انما هنا ي ش ت غ ط و ن كم ث ل ا ث ا ويذلكم ث ل ا ث ا ليس عليها دليل من السنه ة انما <تصفيق> <تصفيق> ما احدث يا شيخ. غسل لي. احداث اثناء الغسل. دون يما شيخ يعيز لي رفع غسل الغسل الكبرى ل فلابد ان يريد قال ويدلكه التدليك ذا سنه تدليك تدليك الجسويه سنه نمار رجل من, من اريافنا وصلته جنابه فخلع الملابس ووصل الطرعه بسم الله خ ل اختتفى ص ا ولا تمضمض ولا خسر راسه ولا ايه يمين ولا شمال ك ل ما ف ع ن ا ايه تمضمض واستنشق لا. لا بد ان تمضمض واستنشق و ن ل ى يجوز بين الخلافه يجوز ق و ل ي لان ا ل ر ف ع الاكبر ترفع اليه وليس من باطنه قال نعم ثم ا قلت, قلت هذا ي الان شيخ أنا ق ت ل آ و ت يا من يعني ي ب د أ بالميامن كان يحب أ ن يتعلم في كل أ م و ر ه في طهوره وفي ش أ ن ه كله وتناقله وترجله كان إيه يحب ا ل ت ي ا م ويغسل قدميه م ك ا ن آ خ ر يؤخر ع ن ي ي القدم إ ل ي ه هذا في ح ا ل ة إ ذ ا كان ما تحت ا ل قدمي طين ملوث فيغسلهما في مكان آ خ ر إ ل ى غير ذلك والمجزي تحدث عن الكمال ثم تحدث عن ا ل إ ج ز ا ء أ ن ينوي ويسمي و ي ع م ل بدنه بالغصن م ر ة ويتوضا بمده و ي خ ت س ل بصاع عارفين المده والصاع المده هو ايه م ن ئ الكف والصاع هو ا ر ب ع ة ايه امداد من منا ي خ ت س ل بالصاع ها لو دغري ده, ده خمسمائه الف صاع أيها يعني لا بد أ ن تقصد ولا تسر في الماء لا الماء تسر في الماء ولو كنت على نهر جرد مش حديث الاسراف يحرر في كل شيء فما بالك في الماء ف أ ن تقصد في الماء ثم احنا قلنا شق النوى الوجوء شق والغسل به بشرط ان يتمضمض ويستنجق ن يجزئ الغسل للوضوء ان نوى الوضوء به وتمضمض ويستنجق عن كل انواع ا ل غ ب ا ق ل وتوضا موده يغطي في البصاع فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزاء يعني ا ن ه نوى الاكبر والاصغر بالغسل وان اغتسل المراه للحيض فقد رفعت الجنابه فان اغتسلت الجنابه فقد رفعت الحيض كما قلنا قبل ذلك قال ويصلوا وجنب ما يسن للجنب ان يغسل فرجا وان ي ت و ض أ ل أ ك ل او نوم او م ع ا و د ة جماع ثلاث حاجات تسن لمن للجنب دون ان يغتسل نور ان يغسل ا ل ه الفرج وان ي ت و ض أ عند اكل والنوم و م ع ا و د ة الجماع والدليل أ ن ه في الحاكم أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وضوء ا ل ع و د أ ن ش ت للعوج وكان يمر على نسائه برسل واحد قال وهذا دليل ا ل س ت ح ب ا ب يستحب ع ن ي ي له أ ن يتوضا بعد أ ن يجامع ا ل م ر ة الاولى يتوضأ يسمى له أن يتوضأ اذا اراد ان ي ع و د او اراد ان ينام لا ينام الا بوضوء او اراد ان ي أ ك ل كما هو معلوم نعم ن ع ما ماء م فقط ما ماء ص ما ا ف نعم ا ي ز و ا ن تعاوز بعد ما تغتسل اهم ح ا ج ة هي الماء ص ا ف هذا باب الوسط ونسمعه ان شاء الله سبحانه ا و ت ع لا ى ل يزيد طاهر طبعا نرجو بس تعمل جسد الماء الصافي نرجو حاضر في آ خ ر طالب بدرس في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي لا ي ا ك ن ا ل م ر أ ة إ ل ا كريم ولا ه ن ه الا إ ذليل لا لم أ ق ف على هذا الحديث نعم إ ذ ا قال ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده فقال يقول ماموم ربنا ولك الحمد ما حكم قول سمع الله لمن حمده واجب فمن تركها وجب ا عليه أ ن يزين السهوي و أ ن تركها عمدا ب ط ل ة ا ل ص ل ا ة عند ا ل ح ن ا ب ا ل م أ م و م يقول سمع الله لمن حمدك ا ل إ م ا م مع ا ل إ م ا م ابن حجر دافع عن هذا هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن سبح بعد ا ل ص ل ا ة ثلاثه وثلاثين أ م عشر سبح ثلاثه وثلاثين وسبح عشر وسبح سبعا و خ م س ة وعشرين كله وارد اختلاف تنوع ص ل ا ة الضحى هل هي في موعد شروق الشمس م ك ت و ب ف ي ا ل ن ت ي ج ة أ ن بعد ثلث س ا ع ة لا ثلث س ا ع ة التي صلت ركعتين الشروق أ م ا الضحى ف ت ب د أ من قبل أ ذ ن الظهر بنصف س ا ع ة إ ل ى بعد ثلث س ا ع ة من شروقها ما معنى وما أقامه الميت وامتد الصدق الجارية الصدق الجارية حياته يعني بعد في إيه بعد、موته. او اقامه ا ل و ر ث ة من ماله عنه كعمل يمتد له نعم نعم يا شيخ قلنا قبل كده درس و ا ل م ا ي ا ش يطلق خ اللي عليه ى بس ا ل ع د ا ء د ه الحمام لا بعد ذلك سمي في اي مكان لان هذا هو الخلاء لا بد أ ن ننوي رفع الجنابه ب إ ل ت ح د الا اذا اخطا يجزئ اذا ا خ ط أ أ م ا إ ذ ا تعمد هو جنب الا ينوي يبطل نعم نسي أ و أ خ ط أ لا تحدثنا عن ناخذ وضوء حضره ابن الشيخ حاضر لا إ ل ه إ ل ا الله يقول السائل الكريم امام احدث ل اثناء ا ل ص ل ا ة ماذا يفعل يخرج ويستخلف يخرج ي خ و س ت ل فان ف صلى وهو قد احدث صلاته ب ا ط ل ة و ا ل ص ل ا ة ا ل م ؤ م ن صحيحه فان اراد ان يستهزئ يكفر, يكفر يعني ك ف ر ي ا س ت ه ز ئ بدين الله سبحانه منعه الحياء لا شيء ي أ ث م أ ن م ا جاء إ ل ى ا ل ص ل ا ة و أ ر ا د أ ن يستهزئ ب أ و ل ا ل ص ل ا ة وهو محدث يكفر ل أ ن ه يستهزئ ب ف ر ي ض ة ما الحكم إ ذ ا استقبل الحمام ا ل ق ب ل ة يجوز ب أ ن البناء ع ا ز ل كما قلنا بالنسبة المتربى لا القرآن له أن غير يجوز يقرأ القرآن ا س ب و ع الماضي أ خ ذ ن ا فيها نقاش ثلاث ساعات وقلنا لا لا غير ا ل م ط ا ب ق لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن الا ب و و ء وتحدثنا بعض ا ل ا خ و ة ي أ ت ي م ت أ خ ر ا ويريد أ ن يؤخرنا إ ل ى الخلف اريد ان اذكر الشيخ المنصف الله صلى كان يقضي حاجته ولم يكن جنه و الله كان يتوضا ل ن كان ب ي يتوضى فالقى عليه صحابي ن وسلام ا ل فلم يرد بالروايه الاخرى يقضي حاجته ر و ا ي أ اخرى فانت الان خلقت بين الرؤيتين <تصفيق> نعم حاضر س ولان اذا صليت سنه الفجر في المسجد فهذه ا ل ت ح ي ة يعني تلعب الدور المزدوج ت ح ي ه مع السنه انما الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ركعتين قبل الفجر هذا س ن ة النبي فاني اعجب من بعض ا ل ا خ و ة يقول صلي قبل الفجر ثمان تسع ركعات رسول ه ما زاد عن ايه طالما انك دخلت صلي ا ل س ن ة الفجر فحييت ا ل م س هو المفروض التحيه معناه ايه ان يكون اول فئ لك هو بس وانت لا تصلي حتى لو فريده التحية البيت صلى ما يصلي التحية يصلي بعض الوقت بابا في、البيت. ي ج ي بانه يقوم بشقاء ا ل ص ل ا ة ي أ ب مره لحد ما يقوم ب ا ا ل ص ل ا ة يا عم خش ولك لا مش عاوز تصلي فقه عقيم الرسول أ م ر ك ان ل ل م تحيه في أ ي وقت ما يا من يا الصلاة هنقول أن يخرج شيخ شوف اريد من فضيل ان تذكر لنا ولله على ان مكه تدخل, بيت في جنب. أو حديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب حديث حسن من اجواء الطرق نعم دخلنا في خمسين حاجه ص ل ا ة و و ض ه و ا ل ج ن ا ز والحج كله ا ه و يفسده ا ش ت ر ت ق ط ع ة ارض ب س ا ع ة اربعه قهوه مبروك م ن ز عام ببلغ ثلاثه عشر الف و أ ر ب ع ة جنيه و ا ر ب ع م ا ئ ة و ا ل آ ن تساوي عشرون الفا فما قدر ا ل ز ك ا ة التي توجب عليها نرجو رقم المحمول. مش عارف لقطعة لعدت البيع المحمول المحمول المحمول ليه طيب بالنسبة الأرض وللبناء وحدي زي طيب هذه اشتركت نرجو رقم أرض مش عليها إ ن أ ر د ت عده البيع فيجب عليه ا ز ك ا ة عند بيعها هذه عرض تقيم ج تجارة ا ر عرض ة هذه ت في كل س ة ب سعر السوق ث م يخرج عليها ز ك ا ة ك ا ل ت ا ج م إ ن اشتريت ا ل ق ط ع ة ا ل أ ر ض وليس لك غرض البيع فليس عليها زكاه ة المحمول مكتوب عند الأخوة في هنا تاخذ إن شاء ل ل مكتوب عند إن في طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وان شاء الله نلتقي يوم ا ل ج م ع ة القادم اذن لا ت ع